يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِرْكُمْ وَيَاتِي بِخَيْكٍ جَدِيلٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ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 ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعباء والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا لموات إن الله غَ يسْنِع مَشَ وَمَا أَتَ بِ اسممم مَنْ فيِيقُبور إ إن تَ إَِّ نذير إِا أَرسَلناكَ بِالحَقِ بَشيرَ وَلََذير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 وَمِنَّاس وََدو عَبّ وَلَ آمام مستسْتَلِفونَ الوَارُهُ كَذَلِك إِ ماَا يَفْشَ الله مِن إِذَادهِ اللولم إِ اللَّ عزيز المَّافُ إِ الذيينَ يَتلونَ كِتابابَ اللهَِّ وَأَقامام الصَّلاةَ وَأَن تَقُم ما رزقناهم سرا على انيه سره وعلى ان يتن يرجون تجاره لن تنطبق وليوفيهم ادورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا كتابه هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله ربي غير بديل قبيلا بصي ثم اورثنا الكتاب الذين اصقفنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۚ أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نبوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطلقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْ بِكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ مَعَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 صَرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا لَهُمْ خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْلَكُهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمَا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِنْ بل يعظ الظالمون بعضهم بعضا لا غرورا